منك البطولة رمز المثل سرى الحب منذ الأزل يمي سحابك شهدا في المدى أمطاره من رحيق من رحيق العمل عشت في كف جنة سفني يا مانحل بحر طعم العسل عيت كنت السراج انا يقول هو الله علما وعلا بك النفوس كما لك تعتني يهلوسنا كده يعجيها الأسا والهم باسمك حتما ينجلي سكبت دفعك في أرواحنا لنختصر تطويل السبل عياتنا ناجك فجر ساطع تخفوصناه جميع المللي فقار تدلى النصر يا من اودع القلب سر الامل اي رايتما كذي خفاقة وقدرها راسق كالجبل رميت خلفك بابا خيبرين وفي جبينك بأس البطلين يا مربة الحق في الخندقين تضمن معجزات الرسلين قد تخامر عشقي فيكم وم ما زجت ها بالفؤاد الثملي قد قلدت قبله محراب الهواء ورتبت ابن حروف القبلين واوصلتني الى مجلسكم في ذكراياكم اولي وآخر دمعي في الحشاء وأحرم الدمع عند المقلي يا علي يا علي يا علي خبير روح بره جرى ترى يا علي ويكم منزل نشانه نامي علي